وجبراهيم خليل الله الوادي مع شبو زاهر وجبراهيم خليل الله الوادي مع شبو زاهر وسجد لله حمد وشكر وبنى الكعبة وبنى الأمة Jadlillah Hamd och shäker Och banal Al-Ataj Al-Ataj Al-Ataj al Al-Ataj